يَا مَنْ سَمَوْتَ مُكَرَّمًا كَالشَّمْسِ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ الله في صلى عليك وسلم يا من سموت مكرما كالشمس في كبد السماء الله في عليائه صلى عليك وسلم حسبي مديحك مقصدا أسمى وذكرك مغنما حسبي مديحك مقصدا أسمى وذكرك مغنما وتقربا لله من أولى الجميل وأنعما يا من سموت مكرما الشمس في كبد السماء الله في عليائه صدى عليك وسلما كالفجر جئت موقرا ومبجلا ومعظما كالفجر جئت موقرا ومبجلا ومعظما بيديك سبحت الحصى والجدع حن متيما من سموتم مكرم كالشمس في كبد السماء الله في عليائه صل عليك وسلم بالحب قمت مبشرة ومربيا وعلما بالحب قمت مبشرة ومربيا وعلما فإذا المحبة أصبحت للكون دينا قيما يا من كالشمس في كبد السماء الله في عيائه صلى عليك وسلم كم شانئ لك لم يزل بالحفظ قلبا مظلما كم شانئ لك لم يزل بالحقد قلبا مظلما تبت يداه فلم يطب عيشا ومات مذما يا من سموت مكرما كالشمس في كبد السماء فالله في عليائه صلى عليها يا سيدة الثقلين يا أزكى وأطهر من سمى يا سيدة الثقلين يا أزكى وأطهر من سمى الله في عليائه صلى عليك وسلم يا من سموت مكرمة الشمس في كبد السماء الله في عليائه